بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطوب لا إله إلا هو إليه المصير ما يجابل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح الأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذعظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي هم ومن صلَّى من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز العظيم وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ومن تكي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا يناذون لمقتل الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكبرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كرئ الكافرون رفيع الدرجات ذو الأرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْعَنَاجِرِ كَوَمِينٍ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَبَأْسٍ شَدِيدٍ يَعْلَمُ مُقْلَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 وقال فرعون ذهوني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل جزعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْ قَبْضَ الَّذِي يَنْكُبُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدك وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱظْلَمَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمًا تَنَابَ يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ ٱصْل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَذَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كمر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا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 أسباب السماوات فأفضل عائلة إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك جئنا لفزع نسوع وعملي وفد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب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 وَأَنَّمَا رَدِّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَتُفَوِّضُونَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ العباد، فوقع الله سيئات ما مكوا، وحق آل فزعون سوء العذاب، أنرو يعرضون عليها غدو وعشي. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتعدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا ان نكم تبع فيقول الضعفاء للذين استكبروا ان كن لكم نكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النع قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 قالوا فاذعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن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 إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم اللين لتسكنوا فيه وانها رم بصرا. الله لا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 كذلك يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَنُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَعْلَمُونَ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 لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم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 ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يؤيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون ثم كيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله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 فتفرعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وَجَدَ اللَّهُ أَكْرَمَ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء وَخَسِرُونَ ذَلِكَ الْمُبْطِلُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَاوْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَنُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كانت عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر من غم واشد قوه واتارا في الارض فما امنعهم ما كانوا يكتبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما انبغوا من العلم وآقبهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَاحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَقُوا فَعَلُوا بِإِيمَانِهِمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا وَنَتَ اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَقَ فِي عِبَادِهِ وَقَسْرٌ أَنَالِكَ